مَنْ كانَانَ يَظُّ اللي يَ صُرَه اللهَّ فيِي الدُّنْياَا والآخرِرَةِ فَالَْمْدُدَ بِسبببٍ إلىى السماء فَالْيَمْدُدَ بِسبببٍ إلىى السم إثُم الَقُطع فَالَْظُر هل يُْذِبًا نكَيدُهُ مَا يَغيل وَكَذَلِلكَ أنزَلناهُ آياتٍ بَينَاتِ وَأَ اللهَّهَا يَهْدي مَ يريدد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يَوْمَ القيامة إن الله على كل شيء شهيدا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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ناره يصب مِن فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كل ماَا أراادُأَ يَخْرج منِنْهاَا مِن غَم مِ أعيدُ فيِيهَا وَذوقُ عذابَ الحَرقَ إ اللهَّهَا يُدَخِل الذينَ آمنوا عملِل الصَّالحاتِ جَّاتِ تجر منن تحتهَا الأنهَا رُ يحَّونَ فيِيهاَا منِنْ أساورَ منِذَها بولول آ وَِلباسُهُ حرير.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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 وَلِكُلِّ أٍَُّ جَعلْنَ مَا سَكَلَذْكُسَ الله عَ مَا رَزَقَهُم مِ بَهمَةِ الْ الأنْعام فَإلَهُكُم إلَهُ وَاحِد فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِر الْمُحبِتِينَ الذيينَ إذا ذكِرَ اللهَّ وَجِلَ كلُوبُهُم والالصَّابِرينَ عَ مَا أَصَابَهُم وَالْمُقمِ الصَّلااتِ وَمنَِّا رَزَقَنَهُ يفِقُون وَبُدََ جعلنهاَا لَك مِن شعائِرِ الله لَكم فيِيهَا خَيير فَذكُرُسَ اللهَّ عَلَيْهَا صَواف فإذا وَجَبَتْ جنوبهَا فَكُل مِنْهَا وَأَطَعمُ القانِع وَْمعْتَ كَذَلِكَ سَخرنهاَا لَكم عَكُم تَشكرون. لَ يَنَال اللهَّه لحمُهَا وَلا دِمهَا وَلَكِي يَناله التَّقَوى وَلَك يَناَالهُ التَّقَوى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخرَهَا لَكُم للتكَبّر اللهَّه علىى ماَاهَداكُم وَبَشِّرِ الْمُحسِنين إِ اللهَّه يُدَافِعُ عنن ال الذيَّينَ آمنوا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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط مَدْيَنَ مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكايم من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبير معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها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 وكائم من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخدتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ لهم مغفرة ورزق كريم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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هو الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هو الْعَلِيُّ الكبير أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ كُلِّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا في الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بإذنه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 وَإ يَسْلوبُهُ مُذذُبابُ شيءيئ ال لا يَْتَ قِذُهُ مِنْه ضَعُفَ الطالِبُ والالْمَطُلوبَ ماَا قدَرُ اللَّه حََّّ قَدِْهِ إ اللهَّه عزيز اللههُ يَصْطَفِي منِنَ الملائكَةِ رُسُ لَوَ مِن النَّاس إِ اللهَّه سَمع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 هو سََّاكُم الْ المُسلمِينَ مِنْ قبلوا وَفيِي هذا لَكَُ الرَّرسُول شَهيدًا عيكُم وَتَكُ شهَدَا عَلَ النَّاس فَأقيمُ الصَّلَ تَوآاتُ الزَّكاتَ وَتَصمُ باللهِ هو مَوْولكُمُ فَنِعمل المَوْولَا فَنِعمل المَوْولَا